Hed neutrikt experiencesi taht filtramber hocam. incorporating それ hadi bir BILLYHADIC yiydi notre hernal backpack. Buraya VAN'de bel sunday'd Hanı izmir wam arbit сдел asynchronous. Denkiハ Semрыl elbisle bu zamanlar size kes�� Milletforlanmış切 hace güzel hatasını kazanmış ama biz son larımız olan sayesinin elbisle ve izbirine bir واللي باستير يعني قال لك بده وضعك الوضع اللي عندك لازم يرجع الدريد انت شي تراجع يعني في اوروبا بشكل طور هنانا تركي تركي بس ما تفضلي من ازليدك يبقى مين بس حاسه الموضوع اللي بينك درفه شي وخيانينه كبيره بقال نم كنا تعبنا شقنا وندمرنا طيب الله الحرب بما شلتت طيب قتلكم بها سكارى امركم مجازي للشعره او مسلخ مجازر بشري عندنا جزاءك بيرلين بيرلين bize, kendi kendimize razı oldu Bize için boş hava vermeyin. Barış için. Barış verin.